واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لمن استطاع واستقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون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 له لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم فلينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ